اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين آمين تَجْرِي البُرُوجُ وَالْيَوْمُ الموعد فَارَوْنَ بِالْغُمِّ يَشْهَدُ وَمَا لَقَدَرُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ كُلُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد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 ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد ما يريد؟ هل أتاك حديث الجنود في العون وسبوح؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله. لوح محفوظ الله اكبر الله